ليحلقوا بإيمانهم في سماءات الطهر وأجواء السعادة ها هم المسلمون قد يمموا وجوههم نحو القبلة علامة ودليلا وأمارة على توجههم إلى ربهم سبحانه حيث أمرهم بذلك عند كل صلاة يتهيأ المسلمون هنا بمشاعر روحانية إيمانية للقاء ربهم عز وجل فيأتون إلى هذا المسجد مبكرين ليلحقوا بركب المكبرين نعم تكبيرة الإحرام فيها ما فيها من الخير العظيم فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لو يعلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا وكيف يلحق المسلم بالصفوف الأولى، إلا أن يأتي مكبرا مبكرا ليكبر تكبرة الاحرام مع الإمام. ها هي ساحات مسجد رسول الله تمتلئ بالمصلين، وها هو المؤذن يتقدم ليقيم الصلاة.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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا سوى صفوفكم وتراصوا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 ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان والأرض ضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكنام والحب ذو العصف والريحان فبأي آناء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مال جن النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان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 وله الجوال المنشآت في البحر كالأعلى فبأي آلاء ربكما تكذبا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آناء ربكما تكذبا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر, <تصفيق> الله أكبر.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 وعشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا من أَقْطَارِ السماوات وَالْأَرْضِ فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فَبِأَيِّ تكذب يقسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بهم والعاصي والقد فبأي آلاء كُمَا تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان Allahu akbar sali Allah -ak Allahu -ak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 Panie Przewodniczący, wa Komisarz, Pani Komisarz, wa Komisarz,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 ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم ادخلنا الجنه اللهم ادخلنا الجنه اللهم ادخلنا الجنه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك إخوة الإيمان في كل مكان أدى المسلمون هنا قبل لحظات قليلة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد امهم فضيلة الشيخ عبد البارث بيتي نسأل الله لنا ولكم ولهم الرضا والقبول إنه أكرم مسؤول في نهاية نقلنا المبارك هذا وفي بداية هذا اليوم الجميل لكم منا كل التحايا وأطيبها من فريق العمل في قناه السنة النبوية ومن الزميل المخرج موسى الرحيلي ومني محدثكم مشار السهلي أتمنى لكم يوما جميلا متصلا بالله سبحانه وبذكره جل شأنه أترككم في رعاية الله وحفظه استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئه والأخرى ترفع درجة وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم